اثنان استمع إلى الجمل وأعدها ثم تأمل معانيها اشتهرت مدينة قيصر بالمانطي أشرب الحليب في الفطور كل يوم أكل السمك مرة في الأسبوع أكلت اسكندر كباب أمس في بورصة يتكون بلدي من سبع مناطق ولكل منطقة لها أكلات مشهورة ما أكلت سلطاج هذا اليوم أعجبني كباب أضنى كثيرا أعجبتني الأكلات التركية اللذيذة أفضل لحم العجين على الدجاج لا أفضل الفطيرة على الشاورما. الأتراك يفضلون الشاي. بعد العشاء